لآن القرآن ل ل ا ه موسوعه اهدنا د في من النابلسي في من عافيت ت و و في من توليت من و ا ر ك ن ا ما برحمتك ما وقنا عنا عطيت وصرف شر للعلوم ي ك الاسلاميه ي د لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أ ع ط ي ت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من ح ش ي ت ك ما تنقل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما ت ب ل به علينا مصائب الدنيا موسوعه م ا ع ن أ ب ص ا ا وَقُوَّاتِنَا ن مَدَنَّا أَمْغَيْتَنَا و ج ل النابلسي و ا ر ف و ج فَقَرَنَا ل ى مُنْ ظ ل م ن وَأَصَرْنَا ا ع ل ى م ن ع الاسلاميه ن ا و ت ج ن اسماء ل الله الحسنى ونعوذ بك من شر ما س ت ع ا ن ك منه محمد صلى الله عليه وسلم ن س أ ل ك اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم كله ع اللهم انك ع ل م ا منه وما على م كل م شيء قدير الهدى اللهم البر الله. اللهم نسألك الهدى و ا ل ت س و ا و ومن ع ه النابلسي ه ا من للعلوم و ع م و ن و ذ بك من ا ن ا ر الاسلاميه قرب إ ي ه من ق عمل ل موسوعه ل النابلسي م ا للعلوم و ل إنا ن الاسلاميه تبنع وبن ن ف ت ش ر ف ع ا ل ل يا موسوعه م ا ت م ن فتنة ا ل النابلسي و ك أن للعلوم يا ب ا ا ا ل إ ك ر ج ي ب ا ل د ع ا ء ا ل ل ه م ي ا بديع ا ل س م ا ا والأرض و ت ل أ س ن ه لاننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام ان تغفر لنا ولوالدينا ا وابينا وذرياتنا يا كريم وما أ شركه الهدى وما شركه دعويه غير ربحيه لا ت ذات م ض م ي ن اجتماعي ه ا نتوسل إ ل ي ك باسمائك ا ل خ س ن ي وصفاتك ا ل ع ل ا أ ن تحفظ جنودنا في جنوب هذه البلاد وفي شمالها اللهم احفظهم أ ن ت الحافظ اللهم قو شوكتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أ ر ج ع ه م لاهليهم وذويهم سالمين منصورين اللهم ي اعز ا ل ا ج ل ا ح م و ا ل م ا ل أ ك ر م ي ن في ه ذ ا ا ل ش ه ر اعز ل ا ل و س ل ا م والمسلمين ا ل ل ه أحفظ ب ل ا د ن ا أنت ا ل ح ا ف ظ ا ل ل م س ل م ي ن اللهم أنت الله ا ع هذه الاسلام ب ل د والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين عافهم واعف عنهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نخرهم من الذنوب والخطايا كما ينخر الثوب الابيض من الناس ربنا ا ع ط لهم ديارا خيرا منهم و ج اللهم ر خيرا ا من جوارهم ن اجعل قبورهم غلطه من رياض ا ل ج ن ة ولا تجعلها ح ف ر ة من حفر النار يا عزيز يا غفار ا ل ل ه ا أن ت ه م ر ز ق ن ا بر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم ما اللهم ارزقنا بر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم اللهم يا مرقق القلوب اقف في قلوبنا ا ل ر ح م ة لهم يا رحيم اللهم اهدنا لبرهم لا يهدي لهذا الباب الفضيل إ ل ا انت اللهم اجعل برهم سلوا لنا في دخول جنانك جنات النعيم ربنا لا تجعلنا في برهم من المحرومين ا ل م خ د و ل ي ن اللهم اجعلنا في برهم من السعداء الفائزين اللهم أ ل ح ق ن ا بر أ ب ن ا ئ ن ا بنا يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن أنت مجيب ا ل د ع ا ء يا م ن ي قلوبهم و ل في ق و ل يا م ن ي قلوبهم و د ع ن في قلوبهم في قلوبهم و في قلوبهم و في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في ق ل و ه ز اللهم ا اجعلنا أ ك ر م ي ن في ح ي ا ت ه م و ب ع د م م ا ت ه م ا ل ي ت و ج ع ل ن ا و هديت و ن ا ف ي هذا ا ل ش ه ر ا ل ف ض ي ل م ن ا هديت وفيمن ه هديت وفيمن و ل ي ت ج ع ل ن ا ف ي ه م ن ا ل م ح ر و ف ي ن يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ت و ج ي م ا ل د ع ي ت وفيمن رب العزة عما ي ص ت وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك و أ ن على ع نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين ومن ََ ت َ ب ِ ع ه ُ ب ِ إ ِ ح ْ س َ ا ن ٍ إ ِ ل َ ى يوم الدين